بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتمون ولقد ختمنا الذين من قبلهم فلا يعلمنا صَدَقَ وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ رَجُلًا قَوْلًا اللَّهِ فَلَنَأْتِيَنَّ أَجَلَهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَادَ فَإِنَّ بِلاَ مَنُوعَةٍ مِنَ الصَّالِحَاتِ لَكَفِّرًا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّىْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا وَم وََّذنَ مَنُوا عَامِلُ الصَّالِحاتِ لَ نُدَخِلَّ فيِي الصَّالِحين وَمِنَ النَّسِمَ يَقولُل لََّ بالَِّ فَإذَا أُذَ فيِي الَّجَ عَ فِتْنَةَ النَّس فَإذَا أذِييَ فيِي الَّجَ عَلَ فِدْنَةً الناسَّاسِكَعَذَالِ الل وَلَن مِن رَّبِّكَ لَا أَقُولُ إِنَّكُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ الرَّبُّ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمَةَ خَطَايَاكُمْ وما هم بحاملين من خطايا من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالا وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا موحا إلى قومه فلمث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أشحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا 114. وعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ففتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 115. وإن تكذبوا فقد كذبوا من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء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 تَنَايِنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْضَرُّ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا وَاكُمُ وَمَا لَكُم مِّن نَّصْرٍ فَأَمِنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ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 أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قونه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسول إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لم نجيناه وأهله إلا مراته كانت من الغابرين ولما جاءت رسلنا لوط سيئ بهم وضاق به لا تخف وقالوا لا تخف ولا تحزن ان من نجدك واهلك الا مراتك كانت من الغابرين ان منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولا قد تركنا من ايه بينه لقوم يعقلون وإلى مدين آفاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ورجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذته الرجفة فأصبحوا في دارهم جافنين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين الشيطان واعمالهم فصدوهم عن السبيل وكان مستبصري وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلنا اخذنا بذنبهم فمنهم من اوصلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذت الصيحه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 إِنَّ اللَّهَ عَلِمَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَيْئًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ 124. وقل ما إليك من الكتاب وأقل الصلاة 125. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر 127. والله يعلم ما تصنعون 128. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذين يحسن إلا الذين ظلموا منهم 129. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزلنا 117. وإلى إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون 118. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطو بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد لآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أمنا 119. أن أنزلنا عليك الكتاب يطلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم مؤمنون 110. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم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 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنغوئنهم من الجنة غرفا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 فأحيى به الأرض من بعد موتها لا يقول من الله قل الحمد لله بل أكثر لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون